وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرعوا نخيل صن ون وغير صن وني يسقى بماي واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل.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 Allahu يعلم ma taḥmil kullu umthā wa ma taqibu al arḥam wa ma tazdād wa kullu shayn والشهادة bimqaddād ʿalim al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 وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْطَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَانِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهِ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إلَّا كَبَاسِقِ كَفِيَهِ إلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَهُ وَمَا وَبِبَالِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلَّا فِي ضَلَالٍ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 أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ قُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ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 والذين يصلون ما أمر الله به أي يصلوا ويخشون ربهم ويخشون وَيَخَافُونَ ويخافون سوء الحساب والذين صبرت ظاء وجه ربهم وأقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم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 اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ من ربه قُلْ إن والله يضل من يشاء ويهدي اليه من اناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم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 إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاد أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت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 وَقَدَّمَ كERR الَّذِينَ مِنْ قَدْرِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَدَ الدَّارَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا